ذكرنا سادقان أن من استدل على أن الماء طاهرا في نفسه مطاهرا لغيره ولاه استدل بقوله تعالى وأنزلنا من السماء ومطر في النقاشات في الاستغلال في الآيات مناقشات أن لفظ طهور لفظة مبالغة كأي مثلا فعول آخر مثلا أقول يعني كثير الضار وضرور كثير الضار فطهور يعني كثير الضار وبناء أنه المبالغة تعني زيادة في أصل المعنى ولا يتصور هنا الزيادة في نفس معنى الطهارة غاية ما يتصور تعدية تعدية الطهارة من شيء إلى شيء يعني أن الماء تتعدى طهارته منه إلى المتنجيس فيطر المتنجيس المبالغه معناها زيادة أصل المعنى وزيادة أصل المعنى لا تتصور في الماء طهارة الماء لا يتصور فيها الزياده والذي يتصور في الماء تعديه طهارته إلى غيره وهذا المعنى ليس مبالغة فحينئذ ما يتصور في الماء ليس مبالغه وما هو مبالغه لا يتصور في الماء، ما هو مبالغة زيادة أصل المعنى طهارة الماء تزداد هذا لا يتصور الله المشكل يشكل على الاستدلال بالآيه وانزلنا من السماء ماء مطهورا لأن هذه الآية لا تفيد أن الماء طاهر في نفسه مطاهر لغيره ليش ما تفيد تقول طهور من صيغ المبالغه المبالغه معناها زيادة أصل المعنى يعني أن طهاره الماء تزداد هذا المعنى غير متصور طهاره الماء لا تزداد في نفسه طهاره الماء هي أمر مساوي في هذا الماء وفي غير هذا الماء طهارة الماء لا يتصور الشدة والزيادة فيها زين حينئذ معنى المبالغه غير متصور في طهارة الماء الذي متصور فيه تعبية الطهارة من الماء إلى غيره فإن الماء طاهر بنفسه وغيره طاهر به وما بالعرض يعود لما بالذات طهارة غيره به وطهارته بذاته لا بغيره هذا المعنى معنى التعديث غير معنى المبالغة معنى التعديث يصور على الماء معنى التعديث غير معنى المبالغة فلا محال خينئذ لابد ان نحمل كلمة الطهور على معنى اخر الا وهو معنى كلمة الطاهر وَأَنْزَلْنَا من السماء مَاعًا طَهُورًا يعني وَأَنْزَلْنَا من السماء مَاعًا طَهِرًا فطهور هنا لا تفيد المبالغة لأنكم لو حملتموها على المبالغة والمبالغة لا تتصور في طهارة الماء والذي يتصور في طهارة الماء هو التعديق والتعديق ليست مبالغتين لا محارحين إذن لابد لكم أن تحملوا لفظ الطهور على الطاهر فإذا حملتم لفظ الطهور على الطاهر وانسلخ معنى المبالغة مين فلا يصح الاستدلال بالآية على أن الماء مطهر لغيره غاية ما يصح الاستدلال بها على أن الماء طاهر في نفسه لأنه مطاهر صار معلوم نشكال وفي الأخير يعني وفي الآية الأخيرة على وهي وأنزلنا من السماء من الطهور يشكل بعدم جواز حمل الطهور على بابه من المبالغة في أمثاله بابه المبالغة ما يمكن الحمد لله عن مبالغة بناء على أن المبالغة في فعول إنما هي شنو المبالغة في فعول إنما هي بزيادة المعنى المصدري فيه نفس المعنى يزدر كأقول مثلا أقول يعني كثير هذا لا يتصور في طهره الماء والذي يتصور هو التعدي وليس المبالغة وكون الماء مطهراً لغيره يعني التعديه أمر خارج عن أصل المعنى فليست هو المبالغة بالنتيجة بما أن المبالغة لا تتصور والتعديه ليست مبالغتين إذا لا بد من حمد الماء على معنى شنو الطاهر فلا يفيد أن الماء مطهرون وكون الماء مطهراً لغيره أمر خارج عن أصل المعنى والمبالغة هي زيادة أصل المعنى، مو تعدية المعنى إلى غيره، واضح؟ فلا بد أن يكون الطهور بمعنى شنو طاهر، فلا يصح الاستبدال. أرمعلو مدفوعة؟ المعنى الذي مليء، الجواب الذي طرحه السيد في الرياض قدس السر. في دفع هذا الاشكال نتعرض لكن نتعرض لجواب آخر نقول أنه طهارة أمر اعتباري أو أمر واقع إذا قلنا بأن الطهارة أمر اعتباري يعني الطهارة حكم سائر مضعي كما أن الشرع الشريف اعتبر الوجوب واعتبر الفرمان أمور اعتبارية كذلك اعتبر الطهارة والنجاسة طهارة والنجاسة أمران اعتباريا مجعولان من قبل الشارع كسائر الأحكام الوضعيه الأخرى الملكية والزيجية فقم موضع موضع اعتبار وهذا راي سيدنا الخوئة بالسرور أن الطهارة والنجاسة أمران وضعيا اعتباريا بيد الشارع المقدس وإلا شن الفق بين المسلم والكافر حتى يقول الشارع الكافر طاهر واعطى كافر نجس ومستفاد اي فاطمه هذا الكافر نجس تكوينا بمجرد ان يقول اشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله يتحول تكوينا من كونه طاهرا يط... نجسا الى كونه طاهرا امر غير معقول هذا الكافر لا يتصور انه تكوينا متلبس بصفه تكوينيه اسمها النجاسه إمجرد أن يقول هذا اللف تنقلب قلب تلك الصفة تكوينية فيتحول إلى كونه طاهرا تكوينا. ماذا تصاب؟ مسألة أمر اعتبار لابعاد المسلمين عن هذا. كأنه الشارع يقول اشتقوهم تعدوهم أنجاس. أنجاس يعني أمر اعتباري. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام نجاس اعتبارية. يعني أنا أقول بأنهم أنجاس وإن كانوا انظف الناس مثلا وأكثر الناس بعدا عن القذارات والاوساخ أنا أقول بأنهم أنجاس من باب المصلحة في إبعاد المسلمين عن هؤلاء مثلا هذا إذا كان من سيدنا القس الرو أن الطهارة والنجاسة أمر اعتباري فلم تصور <تصفيق> السيادة لأن الأمور الاعتبارية بسيطة والبسائط لا يتصور فيها الشدة والضهر. الأمور البسيطة لا يتصور فيها الشدة والضهر. بناء على هذا، على أن الطهارة والنجاسة أمران اعتباريان، والأمور الاعتبارية بسيطة والبسيطة لا يتصور فيها الشدة والضهر. لا يتصور فيها الشدة؟ مبالغة ما يتصور في الطهارة؟ كلام صاحب الرياض كامل أو المشكلة كلام المشكلة. اما بناء على أن الطهارة والنجاسة أمور واقعية كشف عنها الشعار كما هو مدى الشيخ الأنصار أمر واقع طهارة يعني الخلو عن الأقدار خذارات هذا الخلو أمر تكويني كشف عنه الشرع المقدم ناس ما كانت متنبهه لهذه الصفات التكوينية الشارع كشف عنها قول الشارع الدم نجيس قول الشارع الماء طاهر اعتبار، كشف إخبار يعني أن الدم يحمل صفة الخضارة الماء لا يحمل صفة الخضارة كشف شرعي لا اعتبار شرعي هذه أمور واقعية كشف عنها الشارع المقدس <تصفيق> بناء على ذلك أي مانع من الزيانة كلما كان الماء كلما كان الماء أكثر خلوصا من القذارات كان أكثر طهارتين فأي مانع من تصور زيادة أصل المعنى وتصور المبالغة في الطهارة والنجاسة بناء على انه شنو أمران واقعيان كشف عنهم الشارع المقدس. بناء على ذلك بناء على انهما امران واقعيان كشف عنهما الشارع المقدس ما ماهو من ان يكون مثلا الماء المطلق اكثر طهاره من الماء المضاد والماء مثلا اكثر طهاره من التراب يعني خلوصه عن القذارات اكثر اي مانع من ذلك وانزلنا من السماء ماء طهور يدل على المبادره ولا مانع من ذلك واضح خوف وان كان يمكن ان يقال لانه حتى بناء على رأي سيدنا قدس الروم وهو ان الطهاره امر اعتبارهم لتصور الشده لكن الشده بمعنى وضع الشديد لاشتداد الموضوع يعني تاره نقول بان الشارع اعتبر الماء طاهرا بعد ان اعتبره طاهرين اشتدت الطهارة لاعتباره ده مو معقول أمور الاتبارية بصالح ما اعتبره هو هو بالمقدار الذي اعتبره لا يزيد له علوم نقول اعتبره شديدا معتبره ثم اشتد بنفسه حركة الاشتدادية غير متصورة في الاعتباريات ولذلك إذا تقرأ في كتب الأصول وجوب مؤكد وان الوجوب, الوجوب كل هذا معاني غير معقوله وغير مقبوله ما الى معنى وجوب مؤكد ما الى معنى ندك وجوب في وجوب فصار وجوبا مؤكد كل هذا ما الى معنى حركه في الاعتباريات غير معقوله امر اعتباري يشتد صير مؤكد يضعف في غير مؤكد غير معقول حركه الاشتداديه في الاعتباريات غير معقوله يكون مؤكد و أمور بصائر نعم بهذا المعنى وجود مؤكد يعني وضعه مؤكدا لا انه وضعه فتأكد هذا المعنى معقول بناء على هذا لا مانع من ان نقول المبالغه بهذا المعنى ان الشارع اعتبر طهاره الماء اكثر من طهاره التراب واعتبر طهاره الماء المطلق اكثر من طهاره شنو النار المضط واعتبر طهاره الكر اكثر من طهاره القليل ما المضافر. مبالغه بهذا المعنى نفس الأمر الاعتباري وضع شديدا لا أن الأمر الاعتباري وضع ضعيفا تشتير فعلى كل حال معنى المبالغة في المقام متصور إنما صاحب الرياض قد يقول لنا ترضى أن معنى المبالغة متصور شيء في إذنى. نتصور أن الماء تزداد طهارته سواء كانت الطهارة تكوينية أو اعتبارية نتصور أن الماء تزداد طهارته نتصوره لكن هل هذا يفيد أنه مطهر لغيره أو لا ما نريد نثبت يثبت هذه يفيد نفيد استدلال ترضو أن المبالغة متصورة من استدلال لكن استدلال مبني على أن يستفاد من كلمة طهور أن الماء مطهر لغيره ترضو أن طهور يتصور فيه المبالغة وأن طهارة الماء يتصور فيها المبالغة سواء كانت معان تكويه ومعنى تباري يتصور المبالغة تصور المبالغة فيه شيء واستفادت أنه مطهر لغير لغيره شيء آخر إشكال هنا مرتكز أنه كيف يصح الاستدلال بقوله طهورا على كونه مطهرا لغيره هذا ما نحصل نعود أول منه جواب الشيخ الطوسي الذي سيذكره في آخر هدواني جواب الشيخ الطوسي هو بفرما جواب الشيخ الطوسي الذي سيفكره في آخر وهو معنى الطهارة في الماء معنى المبالغة في طهارة الماء هو التعديد طهارته تعديد زياده الطهارة ما انتقالها الى غيره هذا نوع ما ام طهور تدل على المبالغه المبالغه بمعنى التحديد المبالغه في اكول بكثره اكله والمبالغه في ضروب بكثره ضربه والمبالغه في طهور بانتقال الطهاره منه الى غيره فان هذا نوع مبالغه ايضا أن طهارته تسري إلى غيره جواد كريم سريان طهارته إلى غيره نوع من المبالغة والشدة معقولة فمن جهة نحافظ على كون طهور بمعنى المبالغة ومن جهة أخرى نستدل بالآية على كون الماء مطهرا لغيره فإن طهارته بمعنى سريان هذه الطهارة وانتقالها إلى غيره تناسب الله صحيح هذه جواب الشيخ تصيبكره في آخر أوه. إنما هو شي يقول يقول هذه الدعوة مدفوعه إما بكون المراد منه المعنى الاسمي أي أو وش عد كنتون عبارة منه <تصفيق> أي, أي, أي, أي, أي, أي, أي, أي ما لا صحيح أي حال أي ما أبدا فلا إما بكون المراد منه المعنى الإسمي أي بكونه بمعنى ما يتفهَّر به الذي <تصفيق> <تصفيق> الذي هو أحد معانيه كما هو المشهور بين أهل اللغة نقله جمع من الخاصة والعام هذا السيد الحكيم أنه طهور يعني ما يتطهر به مبالغة يعني تسليم بالإشكار نسلم معكم بأن الطهور لا يتصور فيه المبالغة نسلم بالإشكار نحن نسلم معكم أن طهور هنا ليست للمبالغة لماذا؟ لأن المبالغة في الطهارة غير متصورة نسلم بذلك لكن نقول طهور بمعنى اسم آله ما يتطهر به مثل مفتاح ما يفتح به مثل مطرقاء ما يطرقه مفعل ومفعال من اسماء آله هذا هم فعول ضم إليه من اسماء آله فعول مبثرة مبالغة فعول اسم آله ما يتطفر به صاحب اللمعة في أول صفحة اللمعة يطرح هذا المعنى في باب الصلاة هم يطرح هذا المعنى صاحب اللمعين قول الصلاة قربان كل تقي قربان يعني ما يتقرب قربان ما يعني قربان من اسماء الاهل ما عليك من شرح النظام قال اسماء الاهل مثال ومثال لا اقوى اسماء اخرى ما يدري لهم صاحب شرح النظام قربان ما يتقرب الصلاة الصلاه قربان كل تقي يعني ما يتقرب به كل تقي طهور فعول من أسماء لها الماء يتطهر فطور ما يفترضه سحور ما يتصحر به وهكذا من الأصلاقات إذن طهور مو موضوعه فقط لكونها صيغة مبالغه طهور بس من الأسماء لها ما يتطهر به الماء يتطهر به إذا كان يتطهر به لا تدل الآية على كونه تطهرا فنستدل بالايه على كون الماء مطهرا لغيره بلفظ طهور وليس المراد بفظهور معنى المبالغه معنى المبالغه حتى تقول غير ممكن وغير متصور نقول المراد بلفظه اسم من اسماء يعني ما يتوصف به فحين من اسمه وقد ذكر هذا المعنى جمع من الخصصه والعاد كبير كما ذكر شريف الكشاف وسي بوا كما نقله من غير في النهاية وغيره وَإِنْ احْتِيجَ فِي وَصْفِهِ بِهِ حِينَئِذٍ إِلَى نَوْعِ تَأْوِيلٍ شلون احتيج في وصفه به إلى نوع تأويل هل ما من اقسام الطهارات هل يمكن اتصاف الطهارة بما يتطهر به تقول هكذا ما يتطهر به طهور أو الطهور ما يتطهر به يمكن الواق في النظر البدولة ماذا معنى الواق كانت تقول الفتح مفتاح المفتاح أداة للفتح لا هي نفس الفتح دائما هالشكل دائما حمل الحدث على الذات غير معقول حمل الحدث على الذات غير معقول زيد بربو غير معقول زيد مثلا قيام غير معقول حمل الحدث على الذات مع تباينهما بتمام الذات والذاتيات غير معقول هذا الحن من باب حمل المباين على المباين حمل المباين على المباين غير صحيح نفس الشيء في المقام تقول الطهور مو مراد المعنى الاشتقاق إذا تلاع التعبير صاحب الرياض دقيق معنى الاسم يعني يرد بذات الطهور يرد بالذات يتطهر بها أحضر معنى اسمي مو معنى وصفي مو معنى اشتقاقي إذا قلنا بأن الطهور اسم من أسماء الآلم يصير معنى اشتقاقي يصير معنى اسمي ذات شيء يتطهر به أحضرين بناء على أن المراد به المعنى الاسمي حمل المعنى الحدثي على غيره ان تقول ما يتطهر به فهورا او طعاره من باب حمل الحدث على الذات حمل الحدث على الذات حمل الموباين على الموباين اذا نحتاج شنو نوع تأويل هذا تاويل مثل ما قالوا في زيد عدل زيد من كثرة عدله كانه قطعة من العدل وزيد من كثرة ضربه كانه قطعة من الضرب هذه الحكايات التي تتام عنها في المختصر لن تطبقنا قول على أنه ما يتطهر به باعتبار ناقليته الطهارة منه إلى غيرك كأنه قطعه من الطهارة نوع تأويل تأويل خفيف المؤمن يمكن أنه تعمله على تأويل المعلوم او وان احتيج في وصفه به حينئذ الى نوع تاويل هنا عندنا تاملان التامل الاول قوله اما ان يكون المراد به المعنى الاسمي معنى الاسمي يعني شنو حقيقه شرعيه او حقيقه عبثيه اداه تقول المراد بالطهور ما يتطهر به أنت ظهر حقيقه بحقيقة شرعية لا حقيقة رفية. حقيقه حقيقة شرعية اول أول الكلام أول الكلام أن الشارع وضع حقيقة مؤداها شنو مؤداها أن الماء آلة للطفير ليه عندنا إطلاق الطهور ما منكر. التراب أحد الطهورين جعلت لي الأرض مسجدا إطلاق الطهور موجود في كلمات الشارع المقدس إطلاق الطهور في كلمات الشارع لا يعني أنه وضع حقيقة شرعية مؤداها أن الطهور ما يتطهر به تعبر بالطهور المقدر يبني عن أخر ما يتطهر به. ما معدن دليل على الحقيقة الشرعية واضح؟ معدن دليل على الحقيقة اللغوية بقرين في ناسية. أن هذا المعنى الذي اختاره السيد الحكيم قد وطرحه هنا صاحب الرياض أن المقصود بالطهور ما يتطهر به جمع غفير من أهل اللغة نص على أن الطهور طاهر المطهر مو ما يتطهر به معنى كلمة الطهور ما جمع هذا الوصف الطاهر المطهر مو معنى أن الطهور من أسماء الآلة دعوى أن الطهور من أسماء الآل اكتفاء بنقل الزمغشري ونقل ابن الأثير عن سيبويه غير كافية في تحصيل الحقيقة العرفية لأن حقيقة شرعية ما ثبتت لأن مجرد إطلاق الشارع له ظهور ما يعني أنه يريد منه اسم الآل حقيقة عرفية ما ثبتت لمخالفة كثير من اللغويين والإكتفاء بهذا النقل ممكن حين إذن قوله يكون به المراد به المعنى الاسمي هذا محل التعمل ثاني فعمل الثاني فيجي نوع دقة الماء مو أداة للتطهير مادة للتطهير غير أداة التطهير مادة التطهير غير أداة التطهير تتحمل واغتنم ولا تغطل والتفيد وسائر العبارات التي مرت عليك بالكفايه فاصنعها هنا ماده التطهير غير ما يتطهر به اله النجاره غير ماده الخشب التي ينجر فيها ماده الفعل غير اداه الفعل صار معلوم حينئذ نقول اداه الفعل من مقدمات وجود الفعل مادة الفعل من مشخصات الوجود مو من مقدمات الوجود لأن الوجود مكون من مادة وصورة معرض كل وجود فهو مكون من مادة هيلائية وصورة نوعية يكون الشيء بها شيئا هالكلمات اللي في المنظومة لا تنسىها مادة مشخص للوجود مو من مقدمات الوجود الأداة من مقدمات الوجود مادة الحبر من مشخصات الكلمة القلم من مقدمات وجودها وإلا المدن من مشخصات الماء هو maertة الطهارة معنه أداة الطهارات أداة الطهارة نفس الأرض. نفس الغسلات والمسحات العمل الذي يقوم به الفاعل هو أداة الطهارة أما الماء مادة الطهارة فلا يصح إطلاق اسم الآلة على الماء لأنه ليس أداة للتطهير بل هو مادة التطهير فتدبر والتطهير صار معلوم؟ أو بكونه بمعنى الطاهر المطهر أصلا طهور ما مصغة مبالغة ولا اسم آلة بل هو بمعنى الطاهر المطهر كما هو المصرح به في كتب جماعه من اهل اللغه كالفيومي وابن فارس عن ثعلب والزهري وابن الأثير ونقل بعض ان الشافعية نقلت ذلك عن اهل اللغه الشافعية عندما استدلوا بان المطاهر مطهر استدلوا أهل اللغه ونقله عن الترمذيني في الحاشية ينقل عن السيد في روضات الجنات سيد الفنسارين قال بل العجب كل العجب ما اتفقت عليه نسخ الشرح الكبير سفير الشرح الرياض في أول كتاب الطهاره من نسبة تفسير لفظ الطهور الواقع في القرآن بالطاهر المطهر نسبه إلى من اللغويين منهم الترمذي مع أن المراد به اليزيدي وليس سيد الحنساء يقول أنه مشتبه ما صاحب رياض مشتبه إما الناسك مشتبه صاحب رياض كاتب يزيلي بناسك الكتاب كتبه الترمذي وليس الترمذي لأن الترمذي بين علماء الجمهور هو لقب أبي عيسى محمد بن عيسى بن سوراه أحد أرباب الصحاح الستة المشهورة والمترطة ببائدة الترمذ فيكون في عبارة صحيحة لو نقله عن يزيد وهو من أئمة اللغة. الترمذي مو من أئمة اللغة حتى إن عنه الترمذي محدد حد يزيد هو من أئمة اللغة. فالترمذي تصحيحه لا يبعوض. ويستفاد من الأول يا الأول في المصباح المنير قال قال للي أنه متفق عليه في النهار. يعني. طاهر وليس لأحد الشيخ أيضا الشيخ بالتهذيب شيخ طوسي صرح بهذا قال وليس لأحد أن يقول إن الطهور لا يفيد في لغة العرب كونه مطهر أحد يعترض علينا يقول الطهور ما يفيد أنه مطهر لأن هذا خلاف على أهل اللغة اللي يحكيها لحشاياء يخالف أهل اللغة اللغة يقولوا أن طهور يدل على كونه <تصفيق> لأنهم لا يفرقون بين قول القائل هذا ما أم طهور وهذا ما أم طهر يرونه بمعنى واحيش يقول يقول ثم دفع القول بعدم كونه بمعنى أبو حنيفة عنده إشكال أبو حنيفة يقول طهور ما يدل على أنه مطهر ليش؟ محمي فعنده دقاء <تصفيق> يقول طهور ما يدل على أنه مطهر ليش؟ إذا قلنا بأن طهور نحن معنى مطهر يعني طهور متعدي والتعدي في المفعول طرح التعدي في اسم الطهور اثنان إذا قلت زيد ضروب بكران تعدي يعني كل يوم اصبح الله تستصم تستصم زي. زيد ضروب بكران يعني انه ضارب بكران تعدي صيغة فعول دليل على انه جنوب اسم الفاعل هم متعدي زيد مبارب مثلا تعدي في هذه الصيغه كاشفا عن التعدي باسم الفاعل بينما هو الطهور هل يقال الماء طاهر النجس طاهر حرم الطاهر لازم ما تعال اين اذا عدم تعدي اسم الفاعل وهو طاهر كاشف على أن طهور ايضا شنو غير متعدي لأنه متفرع على اسم الفاعل غير متعدي عدم تعديه يثبت لنا أن طهور ما في معنى مطهر إفادة طهور معنى مطهر يعني أنها متعدية ملازمه تعديها فرع تعدي اسم الفاعل اسم الفاعل غير متعدي غير متعدي إذا هي غير متعدية ان الطهور لا يدل على المطهر صار معلوم وإن كان هو عبر باسم المفعول مغارب اسم المراد باسم المفعول يعني ما يتفرع على اسم الفاعل لا خصوص المفعول كل ما يتفرع على اسم الفاعل لا يكون متعدين حتى يكون اسم الفاعل متعديان طهور متفرع على الطهور طهور متعدين طهور متعدي إذن الطهور ليس بمعنى مطفير صار واضح كلام أبي حنيثة ثم دفع القول بعدم كوله بمعنى هذا القول قول, قول مين؟ من جهة عدم سعديه اسم فاعله وصاهر والمتعدي من المفعول في لغة العرب مستلزم لكون فاعلي كذلك يعني متعدي ما الاسم فاعل غير متعدي اذا ما يتفرع عليه من فاعليه هذا القول كلام ابو حنيفه رد الشيخ الطوسي شو قال عدم الخلاف بين النحات لأنه موضوع للمبالغه لا خلاف بين النحاس في أن طهور صيغة مبالغة. قلنا جواب الشيخ الطوسي بجأ آخر. ألو جاهد. لا خلاف بين النحاس في أن طهور تفيشنه المبالغة. والمبالغة في طهارة الماء ليست إلا بمعنى تعد الطهارة منه إلى غيره. فإن سريان الطهارة منه إلى غيره نوع من الزيادة في المعنى. فحين إذن بما أن طهور يدل على المبالغة. والمبالغه هنا بمعنى التعدي لا محاله يكون ظهور دالا على التعدي وان لم يكن ظاهر دالا على التعدي يريد يقول شيخ الطورجي نقطة مهمه وهي ان عدم تعدي اسم الفاعل يلازم عدم تعدي اسم المفعول في اي في في صورتكم معناهم واحد. إذا اسم الفاعل معناه هو نفس معنى اسم المفروض. كما أن اسم الفاعل متعدي اسم مفروض. بصحیح الكلام. لكن في صورة اختلافهما في المعنى لا مو بينهما. اسم الفاعل ما يفيد المبالغة والمفروض أن اللفظ الآخر يفيد المبالغة. فإثاده اللفظ الآخر للمبالغة هي التي جعلته متعدياً وعدم تعديس الفاعل لأنه لا يفيد. المبالغة. مبالغه فاروق دام لا لازم بين الامر انت تقول ان يقولون اذا اسم الفاعل المتعدي ما يتفرع عنه غير متعدي هذا كلام في صورة ما يتفرع عنه لا يدل على معنى غير ما يدل عليه اسم الفاعل اما في محل كلامنا ما يتفرع على اسم الفاعل وهو الطهور يدل على معنى غير ما يدل عليه عنوان الطاهر اذا معنى المبالغه بهذا المعنى صار متعدي وبما ان هذا المعنى غير موضع اسم الفاعل فانه يكون متعديا بإدار وعدم حصول المبالغة على ذلك الوجه يوجه؟ وجه زيادة أصل المعنى مُحنا في أصل الاشكال قلنا المبالغة بمعنى زيادة أصل معنى غير متصورة يقول خلالهم متصور معنى وعدم حصول المبالغة على ذلك الوجه يعني زيادة أصل معنى لا يستلزم عدم حصولها بوجه آخر وهو التعدي والسريان والمراد هنا من المبالغة باعتبار كونه شنه؟ مطهرين وبما ذكرنا يظهر ما في الاعتراض عليه لانهم اثبات اللغه بالترجيح سيد صاحب المدارك فقيه صرف بخلاف ابن خالته صاحب المعالم فانه اصولي صرف هذا محض في الاصول وهذا محظم في الفقه السيد صاحب المدارك اعترض على الشيخ التوسي لأنه هذا من باب إثبات اللغة بالترجيحات العقلي ما يصير الشكية حتى العقليات بدخلوها في اللغة هو ظهور لولا لا ظهور العمر اسمه ظهور ترجيحات أقليه فيه هذا قاعد يقول لك أبو حميب قاعد يحكي لغوي ناطق باللغه اذا اسم الفاعل مو متعدي ما يتفرع عليه ايه متعدي هذا كلام لغوي اللغه كنت اقولهم نحركوا كذا ظاهر ما يدل على المطهريه فهو هم ما يدل على المطهريه يمشي على الموازين اللغوية تيجي انت تقول ها الطهور لا اشكال انه من صيغ المبالغة والمبالغة ان لم تتصور بمعنى الزيادة في اصل المعنى تتصور بمعنى التعدية والسريان أوه. تصورها بمعنى التعدي والسريان هذا غير تفكير عقلي هل هذا التفكير العقلي يجعل لفظ الطهور ظاهرا لغة في هذا المعنى كيف يصير يعني ما لازم لازمة فوقحنا بالنتيجة نقول بأنه بل لفظ الطهور يدل على المبالغة المبالغة هنا غير متصورة غير متصور بهذا المعنى المتصورة بمعنى آخر تصورها بمعنى آخر يعني أن لفظ الطهور لغة دال على التعبية والسريان هذا من بعد إثبات الظهورات اللغوية بالترجيحات عقلية غير حجية ما هو موضوع للحجية عند العرف والعقلاء ظهور لفظ ظاهر او لا ظهور وضعي او ظهور غير وضعي سواء ظهور مستند للواد او ظهور مستند القرين المهم ظهور ما هو موضوع الحجية عند العرف والعقلاء ظهور ظهور مستند الواضع او ظهور مستند الى ماذا الى القرائن اما انه لا هذا المعنى متصور بنحو عقلي على كذا ما يجعل الله رده ايش كان هذا بليغ قال في المدارك لا هذا الموهب مورد ما حتى قياس حتى, حتى لغوي فقط خلق صرق الى القياس خواهج وليه؟ القياس في لغة هذه يكون الهم القياس خلق اللغه لا قياس يا في القياس <تصفيق> قال في المدارك بعد ان اورد كلام الشيخ المتقدم قال لتوجه المنع الى ذلك يعني توجه المنع الى كلام الشيخ ليش؟ وعدم ثبوت الوضع بالاستدلال كما لا يفرحون الوضع هذا يا, يا مذكور في كتب اللغه يا مذكور بالاستدلال العقل الثبت انسى الوضع ما يصير هو صاحب الرياض ينتصر للشيخ وبما ذكرنا يظهر ما في الاعتراض على الشيخ بانه اثبات اللغة بالترجيح وذلك بأن الشيخ اتمد حقيقة على اتفاق أهل اللغة وهذا تعليل بعد الورود لا تنظر لتعليل انظر لأول كلام الشيخ يقول الطهور بمعنى الطاهر المطهر ما هو دليلك اتفاق هذه دليل اللغة صار كلامهم هنه اين رجنه لغة كلام لغة, لغة. لغة. ما علي اشكالكم الطهور بمعنى الطاهر المطهر ما هو دليل اتفاق هذه اللغة بحكينه فأكو إشكال ثاني جاء بعد اتفاق أهل اللغة بعد أن ثبت اتفاق أهل اللغة على ان الطهور بمعنى الطاهر المطهر ثبت أن طهور جنو متعدي باستفاق أهل اللغة ثبت أن طهور متعدي باستفاق أهل اللغة قال لي ما علينا بشيء أكو إشكال ثاني أن طهور لسيغ المبالغة والمبالغة غير متطورة في المقام يقول الشيخ بما أنها غير متصور على والمتصور على وجه آخر والوجه الآخر المتصور عليه تلاع مع المعنى اللغوي الذي ذكره أهل اللغة هذا التعليل الذي طرحه الشيخ تعليل بعد الورود يعني توجيه لكلام أهل اللغة مؤنّه إثبات اللغة بالاستدلال ورقة بين المعنى تبث الوضع اللغوي باتفاق أهل اللغة توجيه كلامهم بهذا التعليم مو أنه من باب إثبات الوضع اللغوي بالإستدلال صار معلوم له لا وذلك لأنه اعتمد حقيقة على اتفاق أهل اللغة وإنما ذكر ذلك تعليلا بعد الورود وغرضه في ذلك الرد على أبي حنيثة لإنكاره ذلك معللا بما ذكره فما ذكره ابو حنيفه معللا بما ذكر رد على الشيخ بما ذكر <تصفيق> <تصفيق> الان الشيخ اثبت ان الناس ظاهروا فاهرا ظاهرون مصط زين متعدي زين هو يريد يقرر التأذية. قرر التاديه قرر التاديه عن طريق الاستدلال فبالتالي كان الشيخ اثبت كلامه عن طريق الاستدلال سواء كان كلام حجه كلامه او كلام اهل النور نقول عندنا مطلبة المطلب الأول انتفت إلى التفكيك زين زيان التفكيك القسم الأولي أن الماء طاهر ومطاهر ثبت في أهل الجحل ثبت في أهل ما, ما, ما الشيخ يتبع لا يريد أن يعترض عليه مسلم لا أبو حنيفة جعفر يعني أبو حنيفة نجوه أنه اعترض على أهل اللغة فالله بل انه انتون شلون تقولوا بأنطهور مطهير والحاجة بأنطهور مو متعزي شلون طهور مو متعزي لأن طاهر مو متعزي مم. هو الجواب بأنه طاهر مو متعزي لأنه مو سلي مبالغة سيغلت طهور سيرت مبالغة يحملة بحنيه مرة ثانية ما يعقل المبالغة في المقام فعدم معقوليتها على وجه لا تعني أنها غير معقولة على وجه هذا كله كلام ورد أبي حنيسة بعد ثبوت المعنى بكلام أهل اللغة فهو من باب شنو من باب الدفاع عن كلام أهل اللغة لا من باب إثبات اللغة في الاستدنات صار معلوم وإنكار وروده أو الكلام من أهل اللغة قالوا وإنكار وروده في كلام أهل اللغة بهذا المعنى بمعنى الطاهر المطفق كما وقع لجماعة من متأخر الأصحاب من عشرين شغل منه فالشيخ حسن صاحب المعالم والسيد السند صاحب المعالم كما وقع لجماعة من متأخر الأصحاب لا وجه لها بعد ملاحظ ما ذكرنا في الشيخ نعم قد يقال هذا من باب تأثر أهل اللغة بكلام فقهار فإنهما المؤلمين مو معلوم يوم حج اللغويين قالوا الطهور يعني الطاهر المطاهر يوم حج هالإفتشايات مو معلوم استندوا لماذا لفهم العرض وإنما نتيجة للرواز بالشعي <تصفيق> وذراء كرم أئمة اللغة كرم سنو بعد اللغة فمواءمة معاصرين لللغة نفسها. هذا في يوم في يوم هؤلاء كلهم شنو؟ بعد عصر اللغة، عصر اللغة يسموه عصر ما قبل التداخل، قبل ما تتسع الفتوح الإسلامية. قبل أن تصير الفتوح الإسلامية العصر اللي سبق هذا هو عصر اللغة. الإمام المعاصر لهذا العاصر ينقل المعنى اللغوي عن نفس أهل اللغة. بعد التداخل احتمال هذا الرواسب شرعية هذه تربى في المساجد سمع من الفقهاء طهور يعني الطاهر المطهر كذا نتيجة لتأثره بكلام الفقهاء وكتبهم وتعلمه منهم كذا في مقام كتابة اللغة فسر الطهور مع الطهور مجرد الشكل ضرب الاستلال الشكل يقدر يقول صاحب المدارك انه مجرد الشك في ضرب الاستدلال لانه الاستدلال يبتني على احراز ان الطهور لغة هو بمعنى الطاهر المطهر يحتاج احراز الاستدلال يبتني على احراز ان الطهور لغة بمعنى الطاهر المطهر مهشكين احنا نحتمل واحتمال القلاية معتدل. نحتمل أن اللغويين الذين نقلت عنهم وفسروا الطهور بمعنى الطاهر المطهر نحتمل أن هذا التفسير نتيجة ترسم المعنى الشرعي في اذهانهم <تصفيق> أنه سوف يرجع إذا كان فقيه حتى وإن كان فقيه لا تصور في أن تص... تصور من النحالات يعني تصور من النحالات تصور هذا الذي يحتاج الإثبات ما يقول ماذا ذنب السبب يقول وجود الاحتمال كافي لا الاحتمال ينقصه احتمال آخر أن إذا ما شيء إذا ما تدك صحيح الإسلام لأن على الإثبات ما نا كافي مجرد الشك كافي ده فيقول أنه احتمل أنه فسره بما هو لغوي نقول نحذير أنه فسره بما هو فقهي ومتشرّف نفس الاحتمال كافي مارين ثبت احتمالنا إنما نقول نفس الاحتمال كافي لأنه ما ثبت الاحتمال الآخر عام لو كان أقو اجماع نقل ماذا أمق في يوم نقل نقال الموارد هو مجرد مفتي لمن يأتي الشيخ والشيخ فقهي شكله لغوي اللي نقل الاجماع فقط اثنين الشيخ الفيوم مجرد نقل فيوم في لا يعتمد على الشيخ حنفقي هذا ما يحقق لنا انها حقيقه لغويه لا رده فيها هي حقيقتها ومجرد الشك اه نعرض بعد هذا الصحيحه لا. بعد لازم, لازم الدرس يتبرك في روايات أهل البيت عليهم السلام <تصفيق> وخصوص صحيح داود بن فرقد عن ابي عبد الله عليه السلام قال كان بني إسرائيل إذا أصاب أحد قطرة من البول قربوا لحومهم بالمقاط وقد وسع الله تعالى عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم ما أطهران يعني أنا مطهر طهر قردين دليل يقرضون لحوهم بالمقالي يريدوا طهره قد جعل كل ما طهر يعني مطهر يعني. واضح أن المعنى المراد به شنو دليل مضافة إلى قولهم في تعليل الأمر بالتيمم جعل الله الثراب طهورا كما جعل الماء طهورا يعني الطهر لأن التراب ما في كلام في أنه طهر في نفسه ما يحتاج الإمام يقول الله جعل التراب طاهرة ما جعل الماء طارى الإخبار عن طارة التراب لحاجة لمعلوم انطهارته بالأصل الأولى هناك كلام عن الطهرية كما جعل الله بل جعل الله التراب مطهرا كما جعل ما يناسب الإخبار هو المطهرية مناسب الإخبار الطهرية, الطهرية معلومة. مقام الإخبار هو المطهرية كما جعل الماء طهورا مطهران ik heb het al gezegd, maar ik heb